قال رحمه الله وعلم أن علماء العربية اختلفوا في إعراب قوله قيما فذهب جماعة إلى أنه حال من الكتاب وأن في الآية تقديما وتاخيرا وتقريره على هذا أنزل على عبده الكتاب في حال كونه قيما ولم يجعل له عوجا ومنع هذا الوجه من الإعراب الزمخشري في الكشاف قائلا إن قوله ولم يجعل له عوجا معطوف على صلة الموصول التي هي جملة أنزل على عبده الكتاب والمعطوف على الصلة داخل في حيز الصلة فجعل قيما حالا من الكتاب يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها ببعض الصلة وذلك لا يجوز وذهب جماعة آخرون إلى أن قيم حال من الكتاب وأن المحذور الذي ذكره الزمخشري منتفل وذلك أنهم قالوا إن جملة ولم يجعل له عوجا ليست معطوفة على الصلة وإنما هي جملة حالية وقوله قيما حال بعد حال وتقريره أن المعنى أنزل على عبده الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجا وفي حال كونه قيما وتعدد الحال لا إشكال فيه والجمهور على جواز تعدد الحال مع اتحاد عامل الحال وصاحبها كما أشار له في الخلاصة بقوله والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فاعلم وغير مفرد، وسواء كان ذلك بعطف أو بدون عطف فمثاله مع العطف قوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ومثاله بدون عطف قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان اسفا الآية ونقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال ما لم يكن العامل فيه صيغة التفضيل في نحو قوله هذا بسرا أطيب منه رطبا ونقل منع ذلك أيضا عن الفارسي وجماعة وهؤلاء الذين يمنعون تعدد الحال يقولون إن الحال الثانية إنما هي حال من الضمير المستكن في الحال الأولى والأولى عندهم هي العامل في الثانية فهي عندهم أحوال متداخلة أو يجعلون الثانية نعتا للأولى وممن اختار أن جملة ولم يجعل حالية وأن قيما حال بعد حال الأصفهاني وذهب بعضهم إلى أن قوله قيما بدل من قوله ولم يجعل له عوجا لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيما، وعزى هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب حل العقد، وعليه فهو بدل مفرد من جملة كما قالوا في عرفت زيدا أبو من أنه بدل جملة من مفرد وفي جواز ذلك خلاف عند علماء العربية وزعم قوم أن قيما حال من الضمير المجرور في قوله ولم يجعل له عوجا واختار الزمخشري وغيره أن قيما منصوب بفعل محذوف وتقديره ولم يجعل له عوجا وجعله قيما وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز كما قال في الخلاصة ويحذف الناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما وأقرب أوجه الإعراب في قوله قيما أنه منصوب بمحذوف أو حال ثانية من الكتاب والله تعالى أعلم وقوله في هذه الآية الكريمة لينذر بأسا شديدا اللام فيه متعلقة بانزل وقال الحوفي هي متعلقة بقوله قيما والأول هو الظاهر والإنذار الإعلام المقتلن بتخويف وتهديد فكل إنذار اعلام وليس كل إعلام إنذارا والإنذار يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى فانذرتكم نارا تلظى وقوله انا أنذرناكم عذابا قريبا الآية وفي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار فحذف في الموضع الأول مفعول الإنذار الأول وحذف في الثاني مفعول الثاني. فصار المذكور دليلا على المحذوف في الموضعين وتقدير المفعول الأول المحذوف في الموضع الأول لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدن وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا شديدا من لدن وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أن هذا القرآن العظيم تخويف وتهديد للكافرين وبشارة للمؤمنين المتقين إذ قال في تخويف الكفرة به لينذر بأسا شديدا من لدنه وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقال في بشارته للمؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الآية وهذا الذي ذكره هنا من كونه إنذارا لهؤلاء وبشارة لهؤلاء بينه في مواضع أخر كقوله فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وقوله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وقد أوضحنا هذا المبحث في أول سورة الاعراف وأوضحنا هنالك المعاني التي ورد بها الإنذار في القرآن والبأس الشديد الذي أنذرهم إياه هو العذاب الأليم في الدنيا والآخرة والبشارة الخبر بما يسر وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء ومنه قوله تعالى فبشره بعذاب أليم ومنه قول الشاعر وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقال الود موعده الحشر وقول الآخر يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشيري والتحقيق أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب من أساليب اللغة العربية ومعلوم أن علماء البلاغة يجعلون مثل ذلك مجازا ويسمونه استعارة عنادية ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محله أيها المستمع الكريم ندعو الحديث حول بقية الآيات إلى لقائنا ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته